تائبا فبعث الله ملكا فاختصمت الملائكة إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين فإن كان أقرب إلى أرض الشر قبضت روحه ملائكة النار وإن كان أقرب إلى أرض الخير قبضت روحه ملائكة الرحمة فأوحى الله لأرض الخير تقاربي تقاربي فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أدنى أقرب إلى أرض الخير بشبر فغفر الله له وأدخله الجنة إذن أنت يدني مهما عملت لو رجعت إلى الله عز وجل قبلك وغفر لك رجل اسمه علي الأسدي كان من قطاع الطرق كان من المجرمين كان من الطغاة كان من البغاء. سمع يوما آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أو كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تأثر بالآية وقال بلآن يا رب وتاب وانطلق ودخل إلى مسجد رسول الله مع إشراقة الفجر وصلى الفجر فلما أصفر نور الصبح رآه بعض الصحابة والتابعين فقبضوا عليه فقالوا قالوا فلان قاطع الطريق المفسد في الأرض سنضبقو عليك حق الحد الحرابة قال لا هيهات لقد سلمت لكم نفسي قبل أن تقدروا علي فلا سبيل لكم علي وفي المسجد أبو هريرة سمع الذي كان قال نعم فأخذه من يده وذهب إلى أمير المدينة مروان وقال يا أمير إن الرجل جاءنا قبل أن نقدر عليه فدمه علينا حرام ولا سبيل لنا عليه كما علمنا الله في القرآن وتاب فلان هذا علي الأسدي وصلحت توبته وحسنت وخرج يقاتل مع جيش الإسلام ورزق الشهادة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله الله العلاج للبلطغية أن نفتح أمامهم أولا أبواب التوبة أن يعمل الدعاة عليهم أنا ربنا من عليا وخرجت في دعوات من وزارات أوقاف لأكثر من دولة عربية وكان بعضهم يعد لي محاضرة في السجن أحاضر بها بعض المسجلين وبعض كذا وبعض كذا نحتاج أن نعمل مع هؤلاء بالدعوة إلى الله عز وجل أولا أن نفتح أمامهم أبواب رحمات الله عز وجل أولا يا ابني يالي شايل سينجة وفرحان بيها وبتضرب بخرطوش في إخوانك اللي بتقطع الطريق وتأكل الأموال وتنتهك الأعراض وتروع الناس ألا تعرف أن ترويع المسلم حرام ولو بالمزاح؟ إمتى ترجع لربنا الله عز وجل يبسط يده لك بالنهار حتى تتوب ويبسط يده لك بالليل حتى تتوب الله عز وجل كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وينادي هل من تائب فاتوب عليه امتى هتقول لربنا أيها يا رب تبت إليك بطلت يا رب اغفر لي يا رب امتى هتحط خدك على الطراب وتقول يا رب سمحني ده أنا عملت مصايب كتيرة يا رب اعفو عني يا رب اغفر لي الله ينادي عليك هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر أغفر له هل من سائل فأعطيه قال تعالى في قرآنه والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما بل اسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اسمع أيها البلطجي ربنا بنديك يقول يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لو عملت ذنوب أد القرى الأرضية ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقراب الأرض مغفرة ربنا بينادي عليك امتى هترجع بقى آني الأوان ولا ما أنشي مش كفاء قطع لرقاب الناس وقطع لطريق الناس ونهب لأموال الناس ودي عيشة اللي انت عايشها يا ابني على طول مبرشم على طول مسطول على طول يحركوا كالمجرمون بمتين جنيه وتلتمية وربعمية ادي ما اللي انت أهرقتها دي هتروح منها فين الناس اللي موتهم الناس اللي عملت لهم عاهات هتقول له ربنا ايه لسه ما مأنش اوان رجوعك إلى الله عز وجل أنا بدعاه اللهم اهديك كل البلطجية في مصر يا ربي أصلحهم يا ربي تب عليهم يا ربي اهدهم تقولي تدعي لهم يا عم الشيخ ده مجرمين أدعي لهم هؤلاء جهلة يستغلهم مجرمون لعل الظروف أفضت بهم إلى هذا ونحن على أي حال نريد الهداية لكل البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتضرب في غزوة أحد ودم بينزف من الكفار ومع ذلك لما قال بعضهم ادعوا عليهم يا رسول الله رفع يديه وقال اللهم مهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد البلطجية فإنهم لا يعلمون اللهم إن قلوبهم بين إصبعين من أصابعك اللهم فاصرف قلوبهم عن الحرام واهدهم لما تحبه يا رب العالمين حسن البصري الإمام مر يوما على قوم يغنون ويرقصون فقال تلاميذه ادعوا عليهم عيال البيض وعيال الصيع عيال المساطيل وعملين أصوي غن ادعي عليهم فرفع الحسن يديه وقال اللهم كما فرحوا بمعصيتك في الدنيا فتب عليهم وفرحهم بتوبتهم في الجنة قالوا يا إمام نقول لك ادعو عليهم فتدعو لهم قال وماذا أستفيد إذا ماتوا على معصية الله احنا عايزين الهداية لكل الناس احنا عايزين الخير لكل الناس ايها البلطجي بيسموا بقى سمع عاجيبا خنوفة كشري ابو دومة مش عارف بسكوتة, مش عارف يا عم الحج يا بركة ايها البلطجي ايا سرك ان طلق الله على هذا تحب تموت دلوقتي والسنجة في ايديك غرقانة من دم اخوانك وانت مصطول بتريمدولو وهذه الأشياء حب تموت دلوقتي جاهز جاهز تقف بين يدي الله الآن على هذا النحو انت رضي عن نفسك بالله عليك عايزك ترجع بيتك كده وتقفل على نفسك وانت فايق وتحاسب نفسك ايه الهباب اللي أنا بعمله ده ايه اللي حاصل مني ده طب لو موتت النهاردة اقول لربنا ايه انت راضي عن نفسك يا ابني وانت تارك للصلاة وسباب لدين الله وغالبا سكران وعدك متلطخ بالدم بقتل او باصابة انت جاهز ما اصلك هتموت والموت مالوش علاقة بالمرض ولا بالسن الموت له علاقة بانتهاء الاجل والله يقول لكل اجل كتاب أيها البلطجي أخي وبقول لك أخي لأنك مسلم ولسه أخوية وأنا عايز مصلحتك والله أخي إن الذين يدفعون لك الآن مئتين جنيف اليوم وتلت مية خمسمية لن ينفعوك في الآخرة بل لو وقعت الواقعة لبعوك في الدنيا قبل الآخرة اسمع إلى ربك وهو يقول مشهد عجيب في الأخرة اسمع إذ تبر الذين اتبعوا اللي بيدفعوا لك من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب